بل قالوا أضغاط أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون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 وهم عن آياتها مؤرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك القلب أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ بَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن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 لا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا إِم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 من خرذل أتينا بها وكفى بنا حاتبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم 117. ومن الساعة مشفقون 118. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون 119. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيداً أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثاً إِلَّا كَبِيرٌ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِن له لمن الظالمين قالوا سمعنا فتيا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فات به على اعين الناس لعلهم يشهدون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 وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخفرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين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 وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيف وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم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 كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن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 وَزَكَرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ قَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةٍ إن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 يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانا لسعيه واننا له كاتبون وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون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 نا <تصفيق> ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردو لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها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 لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون.